سماعون للكذب أكالون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرواك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقص إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم وعندهم فيها حكم الله ويتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا الثورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه جهاداً فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا بأياتي تمنوا قليلاً وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن, والسن بالسن والجموح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون